أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند عندما تولى الخلافة اتجه إلى الفتوحات الإسلامية في الشام والفتوحات الإسلامية في العراق وهم أن يذهب بنفسه لقتال الفرص إعلاءا لراية الإسلام ونصرة للعقيدة وإعزازا للدين ووافق هذا الرأي رأي عامة الصحابة إلا أن أهل الحل والعقد وأهل المشورة والدراية وأهل المعرفة والادراك قالوا لا تفعل يا أمير المؤمنين قالوا ولما؟ قال قالوا إذا أرسلت غيرك فإن انتصر فهذا هو المطلوب وإن انهزم أمكن إرسال آخر ولكن إذا كانت القيادة بيدك وحصلت لازيمة ستكون المصيبة عظيمة والخطب جللا وكان هذا هو رأي عثمان رضي الله عنه ورأي الزبير ورأي العباس ورأي عبد الرحمن بن عوف حيث كانوا هم أهل المسورة بينما العامة أشاروا عليه بأن يذهب بنفسه وعزم على ذلك فلما سمع مقالة أهل الضاي عدل عن المسير بنفسه و. بدأ يفكر في من يذهب في هذه المعركة الفاصلة وهي معركة القادسية. فوقع نظره على سعد بن أبي وقاص. وكان على صدقات هوازن. وسعد كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. ومرض في حجة الوداع وأتاه النبي عليه الصلاة والسلام يزوره ليعوده من مرضه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنني ذو مال ولا يرثني إلا بنيه بنت واحدة وأريد أن أتصدق بالثلثين من مال فقال عليه الصلاة والسلام لا قال إذن الشفر يعني النصف. قال عليه الصلاة والسلام لا قال اذا الثلث فقال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير الا ان الله سبحانه وتعالى شفاه من مرضه وبرئ مما كان قد حس به وعاش طويلا حتى مات في المدينة في قصره قريبا من المدينة وحمل على الأعناق مسافة سبعة أميال وصل عليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا عدل عمر رضي الله عنه عن المسير بنفسه وولى سعد وبدأت الجيوش الإسلامية تتوجه إلى القادسية لمساعدة سعد ولمعاونة وقد كان عدد الجيش الإسلامي قرابة 30 ألف 30 ألف يقاتلون في سبيل الله منهم 300 بدري ومنهم 300 وبضعة عشر ممن حضروا فتح مكة ممن حضروا بيعة الرضوان ومنهم 300 ممن حضروا فتح مكة ومنهم سبع مئة من اولاد الصحابة وهكذا كلهم خيار من خيار اجتمعوا في القادسية وادار سعد المعركة ادارة حكيمة واجتمعت كلمة الخرص على كسرى يزدجرت، وولى على القيادة العامة رستم واحضروا الفيلة وعددها ثلاثة وثلاثون فيلا والتقى الجمعان وطلب رستم او طلب هرمد من الجيش الاسلامي ان يبعثوا له من يتم المحاورة معه وارسلوا ربعي بن عامر وذهب اليهم على الطريقة المشهورة عند علماء التاريخ في عباءته وفي لباسه وعثى ببعيره وربطه بين الخنافس في عيوان كسرى ولما نعوه عن ذلك قال إنكم أنتم الذين طلبتموني ولم آتي بناء على رغبتي فأبقواه وحصلت المحاورة وقال أتينا لننقذ العبادة من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق تمت المعركة وانتصر فيها الجيش الإسلامي وحصل الخير العظيم والأموال الطائلة وكتب عمر ودون الدواويل وفرض الرواتب للصحافة ولأهل السابقة ولأهل بيعة الرضوان ولأهل بدر وغيرهم وبدأ بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب، وقد قال له علي إبدأ بنفسك يا أمير المؤمنين. قال لا بل أبدأ بعم رسول الله، وفرض له خمسة آلاف، وفرض لمن بعده أربعة آلاف، ثم ثلاثة آلاف، ثم لأهل القادسية وأهل يرموفي على ألفين، وهكذا. ثم النصر لعباد الله وارتفعت راية الإسلام ثم فكر عمر رضي الله عنه في إيجاد تاريخ للمسلمين يميزهم عن غيرهم فقال بعض الصحابة نختار ولادة رسول الله ومنهم من قال مبعثه ومنهم من قال هجرته ومنهم من قال وفاته فاختاروا هجرة رسول الله لتكون زداية للتاريخ لأن بها النصر وبها الفوز وحصل للمسلمين المكان السامية والمنزلة الرفيعة بعد الهجرة أما قبلها فكانوا لا يتظاهرون بإعلان دينهم ولا يقدرون على إعلان معتقدهم نظرا لصطوة الكفار وقوتهم فلما هاجر هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتم بعد ذلك صلح الحديبية التي تم به عقد الاتفاق بين المسلمين وبين أهل مكة واعتمد عمر رضي الله عنه التاريخ الهجري ثم حل بالمسلمين بعد ذلك مجاعة عظيمة في عام الرمادة وعام الرمادة سمي بهذا الاسم لأن الرياح بدأت تأتي بما يشبه الرماد، وطحوطت الأرض وقل المطر وكثر الجوع وقاف الناس وأو من الجوع وسمي بهذا بعام الرمادة لكثرة الغمات الذي يكبدأ يأتي للبلاد فما كان من الخليفة عمر رضي الله عنه إلا أن استسقى واستسقى في دعاء العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال اللهم إلا كنا نستسقي بنبينا يعني بدعاء وقد فنحن نستسخي بعم نبينا أي بدعاء العباس قل يا عباس وادع ربك فقام ودعا حتى نزل الدمع على خده ولحيته وبلل الثيابة فسرعان ما أجاب الله الدعاء ونزل الغيث وارتفع القحط وعم الخد وإلا فإنها قد هلكت الأموال وانططعت السبل فكانوا إذا ذبحوا الشياط وجدوا أن لحمها منتنا أو أنه ليس فيها لحم وما بقي فهو منتن لا يقدرون على أكله هذا يسمى بعام الرماد. ثم بعد ذلك يأتي ثم بعد ذلك طاعون أصاب المسلمين وهو طاعون عمواس وعليك فيه عدد كبير من الصحابة على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. حوادث السنة الخامسة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله حوادث السنة الخامسة عشر. ثم دخلت السنة الخامس عشر فتح القادسية فلما انحسر الشتاء سار سعد الى القادسية وكتب الى عمر يستمده فامدته بالمغيرة بن شعبة في عدد من اهل المدينة وهم اهل بسالة وقوة واهل شجاعة واقدام فلما انحسر الشتاء سار سعد الى القادسية وكتب الى عمر, يستمد الى عمر يأمره ان يمزه وكتب الى ابي عبيدة ابو عبيدة بالشام يأمره ايضا ان يمده بمن معه من المجاهدين لمساعدة ابي عبيدة نعم فبعث إليه المغير من شعبة في جيش من أهل المدينة، وكتب إلى أبي عبيدة. كتب إلى أبي وكانت في الشام، فأمد أبو عبيدة بألف مقاتل. نعم. وكتب إلى أبي عبيدة أن يمده بألف، وسمع بذلك رستم بن الفرخزاد. فخرج بنفسه في 120 ألف سوى التبع والراقير ويقال كان يعني بلغ عددهم الكامل 300 ألف ومعهم 33 كيلة وقد أتعبت الفيلة جيوش المسلمين لأنها لم تكن عرفتها ولم تكن اعتادت اعتادتها 300 من المقاتلين في جيش الفرس ومعهم 33 فيلا تتقدم تلك الجيوش وأما عدد المسلمين فكان في حوالي ثلاثين ألف نعم وسمع بذلك رستم الفرخزاد فخرج بنفسه في مئة وعشرين سوى التبع والراقيب حتى نزل القديسية وبينه وبين المسلمين جسر القديسية وقيل. كانوا 300 ألف ومعهم 33 فيلا واجتمع المسلمون حتى صاروا 30 ألفا فكانت وقعة القادسية المشهورة التي نصر الله فيها المسلمين وعزم المشركين وكانت ثلاثة أيام يوم حرماس ويوم أغوات ويوم حرماس وفيها الليلة الأخيرة تسمى بليلة الهرير لأنه لا يسمع فيها صوت وإنما الدماء تسير من الأعناق نعم فلما هزم الله الفرس كتب عمر إلى ساعة قتل في ليلة الحرير وهي ليلة مشهورة انتصر فيها الإسلام وانقمع فيها الطغيان نعم فلما هزم الله القرس كتب عمر إلى سعد أن أعد للمسلمين دار هجرة وإنه لا يصلح للعرب إلا حيث يقول أستار لهم مكان لأنه لا يصلح للعرب إلا مكان فيه كلف وفيه عشق وفيه نبات لا يصلح لهم إلا ما يصلح للبعير والشاق فاختار الكوفة نعم فلما هزم الله الفرس كتب عمر إلى سعد أن أعد للمسلمين دار هجرة وإنه لا يصلح للعرب إلا حيث يصلح للبغير والشاة, والشاة وفي منابت العشب فانظر فلات إلى جانب بحر فبعد سعد عثمان بن حنيف فارتاد لهم موضع الكوفة اليوم فارتاد لهم يعني بحث ووجد أن أنسى المكان مكان مدينة الكوفة وابتناها ثم بعد ذلك أرسل عثمان بن غزوان وابتنا مدينة البصرة. نعم. فبعد سعد عثمان بن حنيف فرتاد لهم موضع الكوف اليوم. فنزلها سعد بالناس حتى كتب عمر إلى سعد أن يبعد إلى أرض الهند يريد البصرة جند لينزلوها. نعم. فبعد إليها عثمان بن غزوان بثلاث مئة رجل حتى نزلها. وهو الذي بصر البصرة يعني جعلها مدينة نعم وفي هذه السنة وقعت غزوة اليرموك واليرموك بين المسلمين وبين وبين الروم غزوتان عظيمتان في تلك السنة القادسية بين المسلمين وبين الفرس بقيادة سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و اليرموك بين المسلمين وبين الروم بقياده ابي عبيده ابن الجراح رضي الله عنه الجميع نعم وفي هذه السنه كانت وقعت اليرموك المشهوره بالشام وخرج عمر الى الشام ونزل الجابيه فصالح نصارى بيت المقدس وكانوا قد ابوا ان يجيبوا الى الصلح ما ابي عبيده حتى يكون عمر حتى يكون حتى يكون يكون هو الذي يعقد معهم الصلح وصالحهم على ما تم الاتفاق عليه إلا ما استثنينا إلا ما استثنينا في درسنا السابق وهو وهو وهو كرامة وهو كرامة التي وهب النبي عليه الصلاة والسلام لشوي وحصلت فيها الضرفة التي مرت بنا في الدرس السابق عندما قال كنت أظن أن الألف نهاية العدد يعني ما بعد الألف نعم وخرج عمر إلى الشام ونزل الجابية فصالح نصارى بيت المقدس وكانوا قد أبوا أن يجيبوا إلى الصلح ما أبي عبيدة حتى يكون عمر يعقدون الصلح معه فصالحهم واشترط عليهم إجلاء الروم إلى ثلاث واتسمع إليه أمراء الأجناد نعم. فلما رجع إلى المدينة وضع الديوان, هو الديوان. كان في داخل لبيت المال كان في مبالغ وردت من الوقائع التي حصلت في معروف والأخرى التي حصلت مع الفرص فدون الدواوين وجعل المخصصات كل على حسب سابقة ومكانته خمسة آلاف ثلاثة آلاف ألفين وهكذا من حضر القادسية ومن حضر اليرموك لهم ألفين اللي أعلى منهم ثلاثة اللي أعلى أربعة البيعة الرضوان اللي بعدهم أعلى منهم خمسة وهكذا نعم فلما رجع إلى المدينة وضع الديوان فأعط العطايا على مقدار السابقة. فبدأ بالعباس حرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة للمصطفى عليه الصلاة والسلام وقد قال الإمام علي ابدأ بنفسك يا أمير المؤمنين قال لا بل أبدأ بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ به وخصص له خمسة آلاف وهو أعلى رقم تعطيه لشخص نعم العطاية على مقدار السابقة فبدأ بالعباس حمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده أعطى أهل باتر وأهل الحديبية وهم أهل بيعة الرضوان وأهل القادسية وأهل اليرموك وهكذا جعل المخصصات على قدر أصحابها نعم. ثم, ثم بالأقرب فالأقرب حوادث السنة السادسة عشر ثم دخلت السنة السادسة عشر فيها كسب أصبح للمسلمين كيان هناك فتوحات في الشام وفتوحات في العراق وجيوش تجاهد هنا وجيوش تقاتل هناك وتولية للأمراء وعزل لبعض القوات هذه لازم يكون لها يعني لازم أن تنظف بتاريخ. بمن أعرّخ وليت فلانا عزلت فلانا أيهما الأخير الذي يعتمد عليه؟ قد يصل كتاب العزل قبل كتاب التوليع، وقد يصل ذاك قبل هذا فلا بد أن يكون هناك تاريخ. لنعرف المتقدم من المتاخر. فبما أعرّخ؟ على الصحابة؟ على بعضهم؟ بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم البعض الآخر قالوا لا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تاريخ تالث قالوا لا في هجرته فرجع عمر رضي الله عنه إلى أهل الرأي والمشورة فأيدوا أن يكون التاريخ من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بذلك حصل النصر وبذلك حصل للمسلمين الفوز وحصل لهم الظهور امام الامم والمكانة السامية والمنزلة الرفيعة فان يدور ان يكون التاريخ من بداية الهجرة الهجرة في ربيع فهل يجعلون بداية الهجرة او بداية التاريخ من ربيع قالوا لا نجعله من شهر الله المحرم. وهو شهر حرام ويعقب الحج والحج هو آخر أركان الإسلام الذي أتم الله به الدين وأكمل به النعمة فتكون أو فيكون التاريخ من الهجرة وتبدأ السنة الهجرية. اعتبارا من شهر الله المحرم نعم. ثم دخلت السنة السادس عشر فيها كتب عمر التاريخ واستشار الصحابة في مبدأه فمنهم من قال نبدأ من بدء النبوة من بدء النبوة من حين ما نزل على المصطفى عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك الذي حد بعض الصحابة قالوا هذا يعني بداية عظيمة لكن ما هو بالنسبة للتاريخ الإسلامي من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة قالوا لها من الكيان ما ليس لغيرها يعني نعرف قبل المسلمين في مكة كانوا مغلوب على أمره لا يستطيعون الصلاة بالبيت ولا العذاب ولا الإعلان حتى إذا هاجروا هاجروا خفية إلا عمر رضي الله عنه فقد هاجر بهار النهار، ولكن الذي أجا أوجد للمسلمين المكانة والهيبة والكيان هو هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بدليل أنك بعد سنوات قليلة في صلح الهديبة ما تصل الهديبة عند الشمس لا. عند نقطة التفتيش هناك عند شويس أوجد للمسلمين مكانه حتى أن أهل مكة عقدوا صلحا مع النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع هذا العام وأن يعود من العام القادم ومن جاء مسلما ومن عاد كافرا قبل ومن أحب أن يدخل في حلف مع محمد دخل ومن أحب أن يدخل في حلف مع قريش دخل إلى آخر الاستفاقين يعني ما يتفق إلا ما ينسأل لهم مكان ولهم منزلة ولهم أثر عظيم وخطب جسيم وذلك من الهجرة إذن يكون التاريخ من الهجرة لذلك ينبغي أيها الأحباب أن نهتم بهذا الحدث العظيم في مكاتباتنا وفي اعمالنا ولا مانع ان يستعمل الانسان تاريخا اخر الى جانب التاريخ الهجري لكن ان يدعي التاريخ الهجري الى تاريخ اخر هذا لا يجوز ابدا ولا يحل بحال من الاحوال نعم دخلت السنة السادس عشر فيها كتب عمر التاريخ واستشار الصحافة في مبدئه فمنهم من قال نبدأ من بدء النبوة ومنهم من قال من الوفاد ومنهم من قال من الهجرة فجعله عمر من الهجرة بعد استشاراتهم وبعد ان اختار ذلك اهل الرأي والمشهورة وقلنا ان من اقرب الناس الى عمر رضي الله عنه في الاستشاراتي قتمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه والعباس والزبيد وغيرهم من الصحابة. نعم. حوادث السنة السابعة عشر. ثم دخلت السنة السابعة عشر فكان فيها فتوحات كثيرة شرقا وغربا في الشمال وفي الجنوب في الشام وفي العراق فتوحات إسلامية متتالية. نعم. وفيها فتحت توستر التي وجد فيها جسد دانيال عليه السلام وكان المشركون يستقون به يستسقون به نعم يستسقون به وفيها تزوج عمر أم كلثوم بنت علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وذلك طالبا لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لان امه فاطمة فهو طلبا أن يتزوج بنت علي رضي الله عنه نعم. طلبا لسهر رسول الله صلى الله عليه وسلم حوادث السنة الثامن عشر ثم دخلت السنة الثامن عشر فيها أصاب الناس مجاعة, فيها شديدة. مجاعة شديدة وتسمى بعام الرمادة لأن الرياح تأتي بتراب تراب أسود أسبغ شيء بالرمادة وأصاب الناس جوع عظيم وانقطع المطر ويبست الأشجار وجاع الناس وهلكت البادية وسمي بعام الرمادة واستسقى عمر رضي الله عنه بدعاء العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فيها أصاب الناس مجاعة شديدة وتسمى عام الرماده لكثرة ما هلك فيها من الناس والبائم جوعا فاستسقى عمر بالناس وسأل العباس ان يدعو العباس ان يدعو قال يا عباس انا كنا ندعو او نستسقي بدعاء نبينا وقد مات والان نستسقي دعاء عم نبينا قم يا عباس فتعو فقال العباس وتضرع الى الله وبكى وسرعان ما اجاب الله الدعوة ونزل الغيث وزال القحط. نعم لكثرة ما هلك فيها من الناس والبهائم جوعا فاستسقى عمر بالناس وسأل العباس أن يدعو الله ويؤمن عمر, بال... وي... ويؤمن عمر والناس يقولون آمين يعني العباس يدعو وعمر الخليفة ومن معه من الصحابة يقولون آمين لذلك ينبغي أيها الأحباب أن يلجأ الإنسان إلى ربه بالدعاء في العسر وفي اليسر وفي المنشط وفي المكره وفي السر وفي العلن واذا سألك عبادي عني فاني قريب يجيب دعوة دعاه الى دعاني لي وليؤمنوا بي لعلهم يردون لا ينبغي لنا الغفلة ينبغي ان نتضرع الى الله بالدعاء ان يرفع ما نزل بالمسلمين من مصائب وان يحمي بلادنا من كل مكروه وأن يدرع عنا الفتن ما طهر منها وما بقى. فالدعاء هو سلاح المؤمن يتبرع إلى الله دائما بالدعاء فعمر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة لما رأوا شدة والكر والقح وأن الناس ماتوا من الجوع. يقول الراوي كانوا يذبحون الشات فإذا سلخوها وجدوا أن ما تحت الجلد من منتنا لا يستطيعون أن يأكلوا أي لا يجدوا إلا دمن فاسد لا يمكن أن يأكلوا والشعاد لم تجد شيئا تأكله ولم تجد علفا ولا كلان ولا شجرا ولا حبا وكاد الناس أن يعلم ما أمامهم إلا أن يلجعوا إلى الله بالدعاء وتفرعوا إليه والعباس يدعو جاءت السحابة وغطت الكفوف نعم وسأل العباس أن يدعو ويؤمن عمر والناس على دعائه فأزال الله قحط فأزال الله قحط نعم وفيها وقع طاعون وفيها الواس. يعني في السنة 88 88 وقع طاعون وهلك الناس في الشعب هلك عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليه ومن من هلك أو من مات أبو عبيدة رضي الله عنه ومنهم أيضا معاذ من جبل. عمر كتب إلى أبي عبيدة يطلب منه الحبور عرف أبو عبيدة القصر فلم يوافق، وبقي وأصابه الطاعون ومات مع من مات نعم وفيها وقع طاعون عمواس بالشام وقد هلك فيها خمسة وعشرون ألفا ومات فيها أبو عبيدة عامر بن الجراح ومعاذب جبل ومعاذب بن الجبل رضي الله عنه نعم ويزيد, بن أبي ويزيد من أبي سفيان فولى عمر رضي الله عنه معاوية ابن أبي سفيان على الشام بعد موتي أو بعد وفاة أبي عبيدة وبعد وفاة معاذ وبعد وفاة يزيد ابن ابي سفيان ولا عمر رضي الله عنه معاوية ابن ابي سفيان اميرا على مناطق الشام نعم ومات فيها ابو عبيد عامر بن الجراح ومعاذ بن جبل ويزيد بن ابي سفيان رضي الله عنهم فلما بلغ عمر موتهم امر على الشام معاوية ابن ابي سفيان وقد راهب عمر رضي الله عنه باستدعاء يا بي عبيدة الا ان ابا عبيدة عرف القصد فلم يوافق فقال لا وققي معهم واصابهم الطاعون كما اصابهم ومات فيه في حدود خمسة وعشرين الف رضي الله عن الجميع حراجد السنة نكتب البيان القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وصحبه, وصحبه.